ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مرّوا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم وإذا رأوهم قالوا إنها هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين